يا سلطان القلوب يظل عهدنا وياك يا سلطان القلوب يظل عهدنا وياك وتظل قلوبنا بهواك مفتونة يظل دربك مسير ونزهل عشاك وش ما ينزرع بالموت يمشونة أو ترى درب المحبة بلا جمر مكروه وبلا نار موحش لليسحقونة والمجنون بالحب ما يخاف الموت من تكثر مخاطر تكثر جنونة صديت على دربك ما شفت رجليا تمشي او قاع مامونة شفت قلوب تسحف والمناية تحوم وارماح وخناجر حقد مدفونة شفت جفوف تنزف وفا بدرب الشوق او شفت لوح الوفا من دم يروونة شفت جلاد يبكي من الذبح تعبان او شفت منحر ضحك من اللي يذبحونه شفت جلاد يبكي من الذبح تعبان او شفت من حرضحك من اللي حرض يذبحونه شفت جدع الصلب معرض للي يحبون او شفت مصلوب يتحدى اللي يصلبونه معوق شفت قاصد لك مشي حسين والصاحين ما قدروا ويطلبونه عوق شفت قاصدلك ماشي يا حسين والصاحين ما قدروا يغلبون شايب كان يتوجع لعود الموت ويغصبهن غصب علما مشى رجلينة شفت جدمي تسابك تدوي بيهن نار ويزيد العزم كل ما يحرقونه شفت طفلة بوس جفوفلي يذبحون تتوسل تقلهم على حب وحسين يذبحون شف الطفلة تبوس جفوف ذبحون تتوسل تقلهم على حب حسين ذبحونه ومشينه أو تنلك عشاق يا الحب قدر متقدر علينا اشمان ما نتعب نصيحه على العهد يا حسين وبصوت المحبة عليك نادينا اشمان ما نتعب نصيحه على العهد يا حسين وبصوت المحبة اعليك نادينا يا آية عشقنا لبيك نلهج دوم يا آية عشقنا لبيك نلهج دوم يا صعب على ما يعرفونه اللي ما شافك شمس جا قلي شنو هي شوف الغيرك يا شفيعي صدنا عيونه الغيرك يا شفيع يصدن عيونه